بسم الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة وتكررت في الحمد وهنا أحب أن أنبه إلى أن تكرار أي شيء في القرآن لا نسميه تكرارا وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد فهو في ظاهره تكرار لللفظ ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى فنحن نقول بسم الله حين نبتدئ فعل الأشياء إذن فبسم الله لما نفعل ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل لنا اذا ففيه فارق بين الاسم يوجد بعد بسم الله وأن يوجد بعد الحمد لله فبسم الله أي الذي سخر لي ما لا قدره عليه فأنا أقبل على هذه الأشياء لا بقدرتي ولكن بتسخير من سخرها لي لأنها لا تدخل تحت طاقته ولكن حين نقول الحمد لله ننتقل إلى شيء آخر فعلم واجب الوجود وهو لفظ الجلالة الله إنما جاء هنا في قوله الحمد لله أي على ما فعل لنا إذن في فيما نفعل والحمد لله فيما فعل لنا والرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هناك لها في السياق مدخل غير مدخل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم معنى جديد إزاي لأنك حين تبتدأ باسم الله الذي سخر لك الأشياء لتنفعل لك بدون قدره لك عليها مع أنك قد تعصي الله الذي سخر لك هذه الأشياء ربما استحى واحد أن يقبل على الأشياء التي سخرها الله له وهو عاصي فهو يطمئنك ويقول أقبل باسمي ولا تخف وإن كنت قد عصيتني لأني رحمن الرحيم فأزال وحشتك من المعصية حين تقبل على ما سخر الله لك ولكن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مذاق آخر ما هو المذاق زاد هنا رب العالمين مش في التسمية لأن هنا الحمد على ما فعل لك وفعل لك لتربيتك إيجاد من عدم وإمداد من عدم والتربية كما نعلم تعني السيادة والسيادة تعني السيطرة والملكية فقد يتوهم في كلمة رب السيطرة والسيادة والقسو عليك كما نعهد في من نربيه نقص عليه مرة فقط ليزجر ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه فليزيح من نفسك أن الربوبية من الله ربوبية فيها قسوه تناسب السيطرة في التربية يقول لك لا إنها ربوبية أيضا ولكنها فيها رحمانيه وفيها رحيميه يبقى هنا مذاق إيه مذاق آخر ثم انتهينا إلى أن الحمد الانفعال ومعنى الانفعال تستقبل الاشياء بفكرك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد ومعنى عقائد تقعد عقدا لا يحل بحيث كما قلنا لا تطقوا لتناقش في الذهن من جديد معقوده ثم تشع في كل جوارحك اشعاع اليقين لان ما دمت تحمد فالحمد على النعمه والنعمه ليست لعقلك فقط والنعمه ليست لقلبك فقط بل النعمه لكل كيانك فما دامت النعمه لكل كيانك والشكر على النعمه يبقى كل ما يتمتع بالنعمه لا بد ان ينفعل بالحمد والثناء وهذا هو معنى الذي قلناه تقشعر جلودهم مش المسألة بس في القلب الإحساسي لا ينضح القلب الإحساسي على كل على كل الجوارح وقلنا ثم تتسع الدائرة حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك على منهج الله فلا يصدر شيء ابدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره لأن المسألة جاء عن شكر للنعم لما اشعاعات قلبي الحمدية تشيع على جوارحي كلها وجوارحي تشيع على حركة أعمالي البعيدة عني فيبقى لي دائرة من الإشعاعات وغير من اخوان المؤمنين له دائرة من الاشعاعات يبقى تلتحم اشعاعات الورود الحمدية على القلوب جميعها ومدام يبقى عندنا كرس حمد يبقى الوجود كله ايه؟ كله حمد حين يشغل الوجود كله بالحمد لا يجد الله كفاءا له الا ان يزيده تصديقا لوعده لئن شكرتم لأثيدا نكون هنا في الحمد قلنا ان مستوجباته اما الفضائل في الذات شيء فاضل في ذاته فبيستحق ان تحمده وشيء للفضائل عليك له فضائل عليك فللذات الحمد لله ذاته تستحق ان تحمد لانك انت لما بتشوف واحد فنان يعمل اي حاجة بتنبسط منه تقتلهد بالسناء عليه وإن لم يعود عليك شيء إلا أنك إنت أعجبت بالعبقالية بتاعته اللي أنتجت فربنا لأنه بديع السماوات والأرض كان يستحق أن يلتفت إلي خلقه بالاعجاب والتسبيح والتحميد لأنه أبدع شيئا على غير مثال يبقى ذاته تستحق وإن لم ينالني منها فكيف إذا نالني منها شيء بسيال الربوبية يبقى حاجة تانية رب العيه العالمي يطمئن بيقول لياك لي أن يقترب ببالك أن عالما من العوالم التي تخدمك سينقص عن خدمتك ليه لأن ناسية في إيده ربه ما رب تاني عشان يعصي عليك؟ فطمئن إلى أني رب لكل العالم. ما فيش رب حيعصي ما فيش هناك إذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض إذا مجيطة مينات أيضا وبعدين يقولوا يا رحمن ورحيم مش ربوبية جاء إيه جاء بروس وإما كنتش بقى تيجي بالرغب لا للذات ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمنية والرحيمية ابقى خاف مني بقى لأني مالك يوم الدين يبقى يا رهب يا رهب يا رغب، يا رهب, رهب, رهب. حينها يستحضر الحق زاده بكل هذه الصفات اللي فيها فضائل الالوهيه وفواضل الربوبية والرحمانية والرهبة في قوله مالك يوم الدين يبقى إذن هذا الإله علمنا أن هذه المقدمات مقدمات الحمد الحمد الأول ودح أيسياته ولكن هذه الحيثيات ستعطي شيئا جديدا تبقى هي نتيجه للحال لكنها تعطي مقدمه لشيء اخر ان الاله الغيب اصبح بكل هذه الصفات والاسماء حاضرا لديك وما دام حاضر علمك الله أن لا تخاطبه بعد هذا الاستحضار الذي احضر به ذاته اليك الله ورب العالمين والرحمن والرحيم ومالك الدين كلها غيبة كان يقول ايه القياس يقول اياه نعبد لكن قال اياك يبقى نقله من ايه نقل من غيبة الى انه بقى ايه بقى حاضر ومدام بقى حاضر يبقى يخاطبه بالكار اياك لكن كنت غيبة يا رب وجبت لنا الاسماء دي فاصبحت ايه حاضر يبقى نخاطبك خطاب ايه اياك نعبد قلنا اياك نعبد دي. كان يقدر يقول نعبدك انا قلت لكم ان ساعه ما عبدك نعبدك يبقى لا يمنع ان تعطف عليه ونعبد فلانا ونعبد فلانا ونعبد فلان، اعطيتك ما يمنعش انني اعطيت فلان واياك انما اياك اعطيت يبقى ما فيش حد خلق لانك يبقى معنى اياك نعبد يعني ايه لا نعبد الا انت لا نعبده ولذلك ما نعطيش عليها ابدا ساعة ما تشوف المفعول مقدم كده اياك نعبد يبقى معناها افهم أنها نعبدك ولا نعبده سواه إنما لو قلت نعبدك قد تعطف عليها وتقول ونعبد فلان وفلان وفلان وفلان ما منعش العطف إذن فإياك نعبد منعه إدت التخصيص بالعبادة التخصيص بالعبادة حين يخصص الله نفسه بالعبادة طب العبادة دي إيه هي العبادة اللي أنت عايزها منها ماذا تريد أنت أعطيت فما مطلوبك من خلقك مطلوب إيه من خلقك قال لك مطلوب من خلقي هو مطلوب كل صانع ماهر في أن يرى له صنعة تعجب ولذلك ربنا ما جعلش المواهب كلها حرفية في مواهب بيسموها مواهب الهواء الهواء يعني إيه اللي عنده موهبه في شيء كده أنا ما عملها حرفه. عملهاش يقوم ياخدها هاوي يعني مش عايزها هاوي يعني ايه عايز يطلع حاجة جميلة نفسه يطلع حاجة جميلة الله فلما نفسه يطلع حاجة جميلة يقوم عايز يدي المنهج اللي يخلي الخلق بتاعه وهو الانسان يطلع حاجة جميلة عشان تبقى صفات لها ايه ده كلامك طيب نقول له ساعد حق سبحانه وتعالى وليعذرني كل السامعين إذا أنا اضطررت لا أن أكرر في تفسير القرآن أو في خواطري حول تفسير القرآن بترتيبه المصحفي أن أكرر بعدما أقوله في العلاجات الموضوعية التي عالجتها طويلة فليس معنى أنني أتعرض لشيء أقول لا أنا قلت ذلك في كذا بك قول موضوعي في موضوع نتحدث عنه ولكننا الآن نتكلم في الام فلا يصح أن نفوت في الام ما جئنا به في الموضوعات التي تفرعت عن الام ممكنش نقول حنتكلم في نعبد يعني ايه معنى نعبد يعني نقول والله شوف نشوف علته كل شيء او سببه نيجي نقول قول الله وما خلقته الجن والانس الا ليعبدوه يبقى الله يبقى عله الخلق ايه العباده تبقى العباده اللي هتوجد بعدين ولا الدافع على الخلق اراده العباده ثم يخلق لتتحقق العباده يبقى المراد الاعلى ايه في الخلق اولا العباده وبعدين خلق عشان تتحقق واقع يبقى افهموا الفارق بين الدافع وبين ايه وراينا الواقع نقول له انت هتعمل علة ومعلول بالنسبة لده افعال الله لا تعلل نقول له لا تعلل علة تعود عليه هو بالفائدة ولكن تعلل علة تعود على غيره بالفائدة يبقى هو خلق لنعبده عبادتنا مش هتديله حاجة انما عبادتنا عشان تسعدنا وتنظم حركتنا يبقى لا مانع ان توجد العلة بس مش لله يبقى افعال الله لا تعلل عله تعود عليه ولكنها عله تعود على المامور المامور بالعباده هو اللي وإلا فالله منزهنا عن الاله يبقى هات بقى كده وما خلقت الجن والانسه الا ليعبدون اذا دي عله الخلق طب معنى ذلك يا رب انك بمجرد الخلق يعبدوك يقول أنا لو أردت هذا القصر ما استطاع خلق من خلقي أن يفز عن طاعته إنما دي تثبت لي صفة القهر وأنني إذا أردت شيئا قهرت غير عليه إنما ما تثبتش المحبوبية لي وأنا أريد أن أخلق اختيارا ليعبدني من شاء باختياره يبقى حين يؤوني باختياره يبقى ثبتت لي صفة القهرية فيما لا دخل له فيه اللي أنا عايز يمشي وفيما له اختيار فيه يجيني بالحب يجيني يبقى اذا ربنا مدام خلق ليعبد ما تحققش ليه نقول آه لان يجب ان تفرق بين عبده التي فيها منها عبد وعبد اللي حيجي منها عباد كل الخلق عبيد ليه؟ لان في امور قهريه شعلهم غصب عنهم لا راي له حين يولد ولا كيف يولد ولا غيرهم ولا راي له متى يموت مقهور في اشياء تبقى العبيد متحققه في نيل في الجميع ولكنه ايريدنا أي عبيدا اعرضنا عبيد فاجرى علينا بصفات القهر اشياء لا نستطيع ان نتحلل منها ابدا ادي حققت كلمه ايه عبيد انما هو يريد ان يحقق كلمه عباد مراده الشرعي ان يحقق كلمه عباد ايه الفرق قال لك العبيد متساوون فيما يقهرون عليه لكن العباد منطقه الاختيار فيهم واحد يشذ يقول لك لا مش طائع وواحد يقول انا طائع فالذي يتنازل عن اختياره في الحركه لمواد ربه في التكليف نقول له انت عباد انت من مين من العباد انما كلنا ايه كلنا عبيد ولذلك شوف وعباد الرحمن من هم الذين يمشون يقول صفات المؤمنين الكويتي دول عباد انما الكل ايه يبقى فيما نقهر عليه في حركات الحياة علينا او فينا كلنا عبيد لكن فيما لنا اختيار فيه اللي يتنازل عن اختياره لتكليف ربه بأدابة خلفين في العباد ولذلك حيقول لهم قل يا عبادي ما دمتم بيتوا عبادي الذين أسافوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لأنكم دخلتم في مقام العبدية مش بس تفضلتم مقورين عبيد لا اختيار عندكم وجيتوا لي الله يبقى إذن الذي يأتيك بالحب وهو قادر على ألا يأتيك يبقى هو ده العباد هو ده العباد طيب حين يريد الحق وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون يبقى عايزهم إيه عبيد ولا عباد آه عايزهم عباد عباد يعملوا إيه الصفات بقى وعباد الرحمن بتكليف ويمشي وتنزل عن اختياره ومش عارف ايه وإلا فلو أراد الله أن يرغمنا على شيء أكان يستطيعه واحده منا أن يعلم ولذلك قلنا إبليس قال له ايه قال له إلا عبادك منهم المخلصين اللي انت عايزه من المخدرش عليهم دون أنا مخدرش عليهم دون وبعدين قال لا اكراها في الدين لأن ربنا مش عايز يخضع قوالب ربنا عايز يخضع قلوب الحب لان اخضاع القالب ده يتأثر لمثلك يمسك قربك وانت هو قوي عليك يقولك اسجد لي يا ابن الايه افتف بحياتي يقدر يكره قلبك ولا لا انما ايستطيع ان يكره قلبك ليقول لك تكبنيش ما يقدرش ولذلك شوف القران بقى لما يمس هذه المساله يقول ايه فلعلك باسهم نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضع ايه هو انا عايز اعناق انا مش عايز اعناق ان كنت عايز اعناق حاضر اعملها بيدليل اجريت اعمالا قسريه ما يستطيعي الينفذ منها ابدا الكافر اللي كافر بيه بجري عليه اشياء اقول له ايه يبقى اذا انا مش عايز اكراه لان انا عايز الحب فالعبادية تأتي بايه بالحب للتكليف ساعد ما يجي الحب للتكليف يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دي المهمه فالمهمه ان نكون ايه عباد لما يجي نكون عباد يبقى حققنا إيه حققنا محبوب الله منا ولما ما نبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا لانه لو ارادنا غير ذلك لفعل تركنا مختارين اذن بكل ما يحدث منا كده ولا ايه ما دام طريقنا مختارين. يبقى انت ما عملتش حاجه غصب عنه اللي سرق ما سرقش غصب عنه انما بس عمل عمل هو ما يحبوش انما هو اداله اختيار في انه يقدر يسرق ويقدر ما يسرقش يبقى اذا لما يسرق ما خرجش عن مراد الله لانه خلق صالح كده انا لما اجيب لابن الساعه ويدورها عربي ويدورها ولا يدورها فرنساوي ايه اللي جرى إنما أما أجيب مثلا للولد التلفزيون في البيت وبعدين أنا أقول له أنا جبت لك التلفزيون دي آلة وهذه الآلة لا يقال فيها حلال ولا حرام إنما تستعمل في ماذا هي اللي يقال فيها حلال وحرام اسمعوا ما أنا جبت لكم التلفزيون وهو في البيت وأحنا عايز منكم ما تدروش إلا على الحاجات اللي لها مسلك قيمي وأزعل جدا إذا لقيتكم ما عملتو في برامج مش خليعة ما جي بالتلفزيون الصالح لي ولدي يبقى لما يدوروه على اللي تكرهه يبقى ما خرجوش عن مرادك انما خرجوا عن محبوبك فيه فرق بين تيجي <تصفيق> تب لابنك جنيه وتقول له انت حر انزل السوق وخد الجنيه ده انا تبرعت لك به وهات بيه اللي على كيفك بس اسمع عكس تصرفك وهحكفك على التصرف الكويس وحعقبك على التصرف الوحش لما ينزل يشتري كرشينه يبقى خرج عن مرادك خرج عن محبوبك انما انت ضحكته وانت قلت له اشتري لي وانا هرتب صواب وعقاب يبقى اذا وما خلقت الجن والانثا الا ليعبدون يبقى عايزين يبقى ايه عباد نشوف بقى من الذي يحقق المراد المحبوب لله المؤمنون به لكن المؤمنين على قدر سواء من الاتباع لا برضو في تصرف الناتج عن الايمان في السلوكيات بيتفاوتوا طيب ان هو اللي يبقى احسن اللي يبقى ارقى في العباديه اللي هو اكرمكم عند الله اتقاكم يبقى اذا نشوف اكرمكم عند الله اتقاكم فكان اكرمكم يبقى فيه كريم على الله بس مش اكرم يبقى اكرم يعني اللي زاد في ايه في التقوى واللي بدت ادى التقوى بدون زيادة يبقى ايه كريم على الله ولذلك اكرمكم اتقاكم ما قالش اكرمكم تقيكم يبقى اكرم يناسب اتقى وكريم يناسب ايه تقي اذا ما فيها منازل ولا لا يبقى اعلى المنزلاء الاكرم الاتقى طيب وبعدين اعلى منه ايه الانبياء لأنه دول حتى معصومين المؤمنين مش معصومين يمكن يغلطهم انما الأنبياء معصومين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لما تيجي تحط في معيار الأثقة من هؤلاء يبقى إيه يبقى قمه الأثقة يبقى من الذي حقق العبادية المرادة لله في خلق الله كما يحبه الله محمد صلى الله عليه وسلم اذن فالذي يقول غايه الخلق كله محمد الى هو اللي حيمثل العباديه المراده لله يبقى ما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون العباديه مراده مش كده مراده محبوبه لله والذي يمثلها تقي واتقى وكريم واكرم ثم ترتقي إلى أن تصل إلى مرتبة مين الأنبياء فإذا جئنا لنقارن أكرمية وأتقى في الأنبياء نجد من القمة؟ محمد يبقى إذن العلة في الخلق؟ يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يحقق العبادية المسلى المرجوة لله يبقى لما تسمع بقى ان انت تخلقت والكون والدنيا يبقى ايه ظنك يتسع لمقاماته صلى الله عليه وسلم تبقى اذا نشوف كده بقى نعبد ياك نعبد يعني مش هنعبد غيرك نعبد دي مظهريتها الخضوع الخضوع لمين لواحد شوف بقى عظمة التشريف الكون المصطخب بمواهب متعددة وقدرات متنوعه وكل موهبه لها قمه ولها دون القمه والى اخره وبعد ذلك ياتي الخالي من موهبه للموجود عنده الموهبه ماذا يكون موقفه منه يبقى ده اعلى يبقى في خضوع الله اذا لو كنا حنخضع لتميزات المواهب كان حيتكرر خضوعنا لبعض فيؤم ربنا يرحمنا من ان يتكرر خضوعنا لبعض ويقول اخضع لواحد يقوم يحررك من ان تخضع لسواك يبقى ضيق عليك ايه ثالث العبودية يبقى دي عبودية او راسة حرية يقول مناني بعبش بعبضش لربنا ولا يهمني اللي اسبر مني في القوة ولا اللي اجمل مني ولا اللي اغمى مني ولا اللي اعلم مني ولا اللي احكم مني ولا اي حد ي خلاص يبقى دي حرية ليه ليا ولا مش حرية هب ان لست كذلك يبقى كم اله لك في الكون اه اذا والسجود الذي تجتويه تكرهه من اولوف السجود فيه نجاته بينجيك من ملايين السجود والا كنت تعمل ايه كنت هتفضل عامل بس كده وبعدين تقعد تخضع لواحد ومش عارف ايه وتحط املك فيه وهو لاكرو وبعدين تلطيف تلاقيه في قص منك ولذلك شوف ربنا بيعلمنا النصاحة بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت خليك عائل انت تتوكل على واحد تسبح تلاقي فترة سيارة قضمته ولا بتاعه ولا ايه تتعمل ايه لما تضع كل همك في هذه المسألة تبقى القيبة جت ولا لا ام قال لك خليك ناسح وتوكل على الحي الذي لا يموت وان كنت وضع بقى اتكالك على العدل اتكل على دوره بس ما فيش يبقى اذا لما يقول اياك نعبد يبقى معناه هنعمل ايه نعتز مش ننزل هنعتز بقى لانني بخضع لاله واله له كل الحيثيات اللي قلناها دي وربوبيه ورحمانيه ورحيميه ومالك يوم الدين وبقى بخضع له علشان ياخد مني ولا علشان يديني هذا هو الفارق يبقى زي ما قلت أنا كلمة العبودية تنطنة البشر كرهتنا فيه ليه لأننا لم ندرك منها إلا عبودية الإنسان للإنسان فذي كالرهيطنا فيه وعبودية الإنسان للإنسان زي ما قلنا تعطي خير العبد لسيده لكن عبوديتنا لله تعطينا خير الله تعطينا خير الله تبقى العبودية عزة ولا مش عزة حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه اي وقت أنا عايز ربنا الله اكبر قد حضرته هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه زي ما قلنا ان العظم من عظماء الدنيا حين تريده في شيء تطلب منه ان تتأذر وبعدين اللي حواليه يوفق ولا يعملوا سدود وان وفقه يقول لك هتتكلم في ايه وان وفقه يقول لك الزمن كذا والمكان كذا ولما تروح له كده بعزة مش عارف ايه يقف عشان ينهي الايه المقابلة لكن شوف ربك بقى انت الذي تحدده الزمان وتحدد المكان وتتصرف في الوقت لتقطع اللقاء لا يمل حتى تمله لا يمل حتى تمله شوف بقى يبقى حسب نفسي عزا باني ايه عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه يبقى دي عبودية إيه دي اللي ربنا تحت طلب إيه عبودية حلوة أود يبقى اياك نعبد يبقى هي دي المبدأ اللي عمل يعز في البشر فحين يخرجهم إلى تخصيصه للعبوديه يبقى بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم ومدام بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم يقول لك ليه لان دول كلهم صنعتي وسواء عندي سواء عندي محدش يستذل لحد ابدا وانا موجود زي ما أي راجل يجي يشوف الصغير ولا الضعيف ولا اولاده القوي بيضربه ومش عارف اقول لك محدش يا ده يهين واحد وأنا اما بقى روح ولا روح هنا ولا هناك واعمله ببعض اللي انت عايزه وهو ما بيروحش ابدا ما بيروحش ابدا وانا قيوم وما بتخذسنا ونوم ولا الالحكايه الطويلة العرضه دي يبقى عمال يعز فينا ولا لأ إذن إياك نعبد يبقى اذا تخصيص بالعباده رحمه لنا ولا لا تخصيصه بالعبادة رحمه لنا عشان تتوزع طاقتنا فيما يف ما تتوزعش طاقتنا في الرعبه من بعضنا في الخوف من بعضنا في الكره من المتسلط واحد يتسلط عليها بقوته واشكاره له يبقى قلبي مشحون بالفربون عايز عالم صافي يبقى الصفاء ده ما يجيش الا ايه الا من حب اياك نعم بعد ان نخصصه بالعبودية كان القياس الفرد يقول إياك أعبد طب وإيه اللي حشرك خلك تحشر الناس وإياك علمنا ربنا قال هو تقول إياك أعبد انحشر وقول إياك نعبد ليه قال مصلحتك ليه قال لك لأن العباد حيبقوا في عبادية الطاعة متفاوتون قبولا ونصف قبول ورفض، فإذا حشرت في مقبول قبلت معه يبقى برضه بيعلمنا وإن كنا مقصرين أن نحتال ايضا إننا نبقى ويا لنا لأنني كنت قلت إن لما يكون فيه بيع وشروة وبعدين أنت قلت للبائع أنا هاخد الشروة ديا بس لي فيها خيار العيب إن وجدت فيها عيب ايه أرده يقول لك صح الصفقة. ولك خيار العيب لكن ما تجيش بقى تقول له يا عم انا هاخد ديا واسيب ديا الصفقه كلها وهي بعضها فاذا كان الله شرع لنا ان الصفقه مع بعضها يوم لما نقول اياك نعبد وانا نسجر يبقى العاطل في الباطل واخد واد اذا اذا رايت واحدا اعبد منك فاياك ان تغر منه ادعو الله له ان يزيد لانك انت يمكن هتتاخد في الله تتاخد وياه وما تشوفه ما تسخرش منه قل ده ده هو بيحمل لي ما يحمل عني تخصيري ويمكن لما صلى ويهرك على ولا اي حاجة ولا كده اذا انفا ترى عبدا من العباد مقبلا على الله ما تقبلوه زي ما بيقبلوه الناس بالسخرية والاستهزاء لان ده هو يمكن الظل اللي انت عتدخل فيه وما تتأباش ان تتواجد مع المخبتين لله لان لما تكون موجود وياهم برضو تبقى في الزمرة، مش كده الحديث اللي روح حضرت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة طوافة، فضل، فضل يعني ما لهم شيء شغلة إلا إنهم ينزلوا كده في الأرض يتتبعون حلقات الذكر، يعني المكان اللي ربنا بيئه بيذكر فيه، فيصعدون، فيقول الله لهم وهو أعلم بما كان. هذا رأيتم يقولوا أين قوما يجلسون في حلق الذكر ومش عارفوا إيه ويعبدونك ويحمدونك يطلبون جنتك قال أرأوها قالوا لا قال كيف لو رأوها ويسألونك أن تعطيعهم من النار هل رأوها قالوا لا ما شفواها. يقول كيف لو رأوها ويطلبون كذا ويطلبون كذا يقولوا لا اشهدكم أني قد غفرت لهم خلاص؟ يقولون يا رب عشان امانه الاداء يعني يا رب كان فيهم رجل لم يقم معهم ولكنه مر هكذا فوجدهم جالسين فجلس معهم مش كان جاي عزل الله قال هم القوم لا يشقى جليسهم هم القوم لا يشقى جلسهم الله اذا فكلمة اياك نعبد الجمعيه دي بتفيد العبد وتفيده من ناحية الظهر لماذا لانه لو قال له اياك اعبد واياك استعين ابو انه اجابه الى ان يكون عابدا ومستعينا حين يكون هو عابد ومستعين بالله ستصحح حركه الحياه منه بالنسبه لغيره فمن المستفيد من هذا في الدنيا غيره وهو صحيح يستفيد لكن في لكن سيشقى بضلال هؤلاء يبقى لما هو يبقى مهدي وغير مش مهدي سينعم بهدايته لأن سلوكه من ناحيته هيبقى ممنظم لكن اللي مش مهدي يعمل ايه وياه يبقى هو نفسه يشقى بسلوك غير الايه غير المهدي يبقى قال له حتى ان كنت عايز دنياك تبقى كويسة يبقى قول اياك نعبد عشان تعبضوا كلكم وتبقوا مهديين علشان أثر السلوك منهم يتعدى خيره إليك وإن فهبك مهديا وهم غير مهديين هم يرتاحون من سلوكك ولكنك تتعبوا يبقى من مصلحتك أنت منهم يكونوا إيه يكونوا عباد وإياك نعبد يبقى ما تقولش إياك أعبد ما تخليكش مرباني أبدا لأن خيره مش هيجي إلا إذا كانوا هم مهديين وإلا يبقى المقلب فيك أنت ما فيك في انتحى وتبقى كويس ولا تسرق منهم ولا تشتمهم ولا تهنهم ولا تتعدى عليهم وهم يعملوا ايه اه يعملوا فيك كل حاجه يبقى انت لما كنت مهدي كتربح صفقتك عند الله انما هتتعب وياهم وانا عايز اريحك في اخرتك وفي نياك ايضا وح يكون الامر كذلك يبقى كل الوجود منسجم في النفس كل الوجود منسجم في النفس دام الوجود كده حيبقى كله منسجم في النفس نقول نقول له فيش حركة حتصدم حركة ابدا لأن بقى التقنين اللي, اللي احنا نشاب منه محوال ما يخليش اتنين يتصدم وقاطرين يتصدموا مع بعض ابدا ده جاي كده منوح سكين الطريق ده يروح كده حركة الوجود ايه ما تتعاندش بل تتساند وإذا تساندت حركة الوجود ولم تتعانت رضي كل موجود عن جمال الوجود ومدام يرضى كل موجود عن جمال الوجود يبقى به حمد ثاني للرب الذي شرع لنا المنعج الذي يحمينا من أهوائنا التي تتصادم يبقى برضو دخله في الايه دخل في الحمد إياك نعبد وبعدين انظروا إلى دقة الأداء الإعجابي في أن يأتي الله بعد إياك نعبد بإياك نستعين إيه الليه؟ ليه جاية دي؟ قال لك لأن مدام إياك نعبد ولا نعبد سواك ستمثل بذرة صراع في الكون للذين يألفون أن يستعبدوا سواهم ليكونوا عبيدا لهم ولا يحبوش المعاني اللي تيجي تسوي بين الناس ويستنكفوا منها إذن فسيحاربون المناهج الحق ومدام حيحاربوا المناهج الحق وعادة اللي بيبقوا بالشكل ده بيبقوا هم الأقوياء والناس المنهجيين اللي هم يعني منتسلين بيبقوا الضعفاء ليه؟ لأن ضعفهم إنما نشأ من اغتيال كسبه اذا فكلمة إياك نعبد يؤذننا الله فيها بالمناعة الإيمانية أنك ساعة تخصني بالعبادة سيتأبى عليك الذين يحبون أن يعبدوا من الناس ومدام سيتأبى عليك الجماعة الذين يحبون أن يعبدوا من الناس فستدخل أول الأمر في صراع إلى أن تقوى هذا الصراع لا تخف منه، شوف المناعة جاهز هذا الصراع لا تخف منه، فقط استكمل الأسباب بما أعطيت خلاص ولا يهولنك أن تكون دونهم أسبابها فإنك إن عجزت الأسباب لك رب تحتني به فاطلب منه المعونة الله تبقى استعن اياك نعبد واياك ما دام رب حنخصك بالعباده المساله دي هتجيب لنا ايه صراع بين حق وباطل هذا الصراع احنا عندنا اسباب انما اسبابنا حتبقى دون اسبابه يوم يقولك بقى قول اياك نستعين كلمه اياك نستعين دي وضعها دستور حركي في الحياه ايه الدستور الحركي لأن لا تقول استعان فلان بفلان إلا إذا كان الذي استعان يعمل ثم يعني استعان وقال ما عملش يبقى استعان يعني طلب لإيه طلب المعونة طلب المعونة استنفذ أسبابه. يبقى استنفذ أسوابه يبقى استنفذ يبقى إذن إياك نعبد وإياك نستعين قلت لك بقى ما تعودش كده لا اعمل إلى أن تفروه إيه أسبابك لما تفره أسبابك وأسباب الخصم الباطلي أمام القوي ما يهولى النفس ذلك لأن أنت ما تخصنش بالعبادة وأنا أتخلى عنك بس استنفذ أسبابك وأعدوا لهم لم يقل الله أعدوا لهم مثل قوتهم ولا مثل عددهم ولا مثل عددهم إنما قال أدي بس ما استطعت وسيب الباقي علي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمنهجه وأن يقوينا على تحرير حركتنا من إرادات سوانا وإلى لقاء آخر إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعده حين يستهل الحمد بحمد الله وكلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان افعل هذا ولا تفعل هذا فكان المقتضى أن يكون الحمد اولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم لكن أن تستهل بالله المعبود والعباده تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل فكأنه يقول لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد اولا هو الله المعبود المكلف لان المتفضل قد يكون محمودا عند الناس ولكن المكلف يكون شق على الناس ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمد الله على انه كلفهم بفعل ولا تفعل لانه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي امان حركته متسانده لا متعاندة اذا فالنعمه الاولى هي انه معبود ومكلف وبعد ذلك جاءت المساله الماديه الاخيره في رب العالمين خلق من عدم وامداد من عد الحيثيه الاولى الله الحيثيه الثانيه انه رب العالمين. وقلنا كلمه رب العالمين تطمين لخلقه على ان عالما من العوالم القادمة له لن يتخلى عن هذه الخدمه لانه لا يتلقى الامر الا من اله واحد فليس هناك اله واحد يجعل اي عالم من العوالم يتمرد على المقدوم من الانسان فتطمين الناس قال انا رب العالمين ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العالم الذي في خدمتي بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق زرعا بتصرف عليه يضيق زرعا حين يراني عاصيا لربي فينبو بي كل شيء حولي لان كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا فيرى الانسان الذي هو في خدمته عاصيا هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الانسان ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر تصويرا يحدد معنى رحمه الخالق التي تطفيء حنق المخلوق مخلوقات من السماء والأرض والجبال والبحار يعرض الرسول أن قالت الأرض يا ربي ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك إذن الأرض نبت بي وقالت السماء يا ربي ائذن لي أن أسقط كثبا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك وقالت الجبال يا رب ائذل لي ان اخر على ابن ادم فقد طائم خيرك ومنع شرقك قالت البحار يا رب ائذل لي ان اغرق ابن ادم فقد طائم خيرك ومنع شرق, شرق. اذا فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من ان هي في خدمتي وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمة ومع ذلك تراني انا المخدوم بحث فيقول الحق انظروا الى كلمة باعشان يعرف الرحمن والرحيم فيقول لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وعبادي فان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم تلك تجليات صفه الرحمن وتجليات صفه الرحيم وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا ولذلك انا قلت مرة في بعض اللقاءات ان ظنون الناس وعقولهم لا تتفع الى ادراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني هي ادراكات تستطيع ان تتفاهم مع خالقها ضرشة تفاهم وياه انما خالقها يتفاهم وياه بدليل أنه في الخلق الأول قالت أتينا طائعين ونسب لها إيه نسب لها قولا قالت ثم استوى إلى السماء ويا دخان فقال لها وللأرض قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كره قالت أتينا طائعين وهل يقال لشيء أو يقول شيء إلا إن فهم عن القائل وعن المقول له احنا ظنوننا ما بدليل ان الله حينما اخبرنا انه علم سليمان منطق الطير علم سليمان انه فيهم عن النملة وفهمنا ان الجبال يسبحنا مع داود اذا علمنا انها عوالم لها ادراكات مناسبة له الادراكات اللي مناسبة له لها لا تنفعل بل قلنا ان فيه ترقي ترقي بأن يجعل لهذه الجمادات عواطف العواطف دي المشهور أنها عند الإنسان بس إنما لما نيك نتكلم ربنا عن, عن قوم فرعون يقول إيه أخرجناهم من جنات إيه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فما بكت عليهم السماوات والأرض الله كأن السماوات والأرض لها بكاء من يقول هذا؟ نعم بكت السماوات والأرض ما بكتش عليهم اذا فهي تبكي علامة لو انها لا تبكي على احد ما كانش فيها خصوصية انما فما بكت عليهم السماوات والأرض يدل على ان السماوات والأرض تبكي على حد تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف إن فعالها بطاعة التسخير فلم يعصل الله سبحانه وتعالى لأن ده هو الإنسان اللي يبقى منسجم وياه فإذا ما كان هناك مكان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية يقولك ده زي في الطاعة طوالة ده يوم لما يفرق هذا الإنسان المنسجم معه يوم يدعل ولا ما يدعلش ولذلك سيدنا علي قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعات موضع في الارض وموضع في السماء اما موضعه في الارض فموضعه مصلاه المكان اللي بيسعد هو بيصلي كده وهو بيصلي في كده وسعه المكان ما يسمع الصلاه ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الانسان لانه يعتبر صديق له هو ا اذا لما يشوف انسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعن فيه طائع زيه يبقى منسجم وياه هذا موضعه في الارض وموضعه من السماء بيبكي من الموضع المصعد عمله الطيب اذا فجي لها ايه انفعلات فاذا قالت الارض كذا وقال هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها لمن خلقها لا يعز علام من خلقها ان يتفاهم معها وتتفاهم ايه معه لان الاشياء في التكوين منفعله للخالق فهو حين يخاطبها اذا اذا نظرت كده الى القرآن تشوف ايه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ده قبل ان يكون بقت كلمة له موجودة ده بيقول له يقول له وبعدين جت كن بعده هو لا يأتي الا بعد كن فكيف يقول له قبل ان تأتي كن اذا فكل شيء في الوجود من فعل لخالقه ان يقول له هه له كن ما بيقول المين طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود لم يكن موجودا قبل قوله كن فكيف يقول له يقول له يبقى ده مستحضر عنده المكت موجود يقول له ابرز بس ولذلك لما سئل ما شغل ربك الان قال له امور يبديها ولا يبتديها يبديها في فرق بين ان ذا يبدي مش يبتدي فكان حينما يقول له كن فيكون هو بداها انما كن ديا يبديها يظهرها للناس إنما المسائل كلها مفروغ إيه؟ مفروغ منها إما كيف نفسره؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الجنة عرضت علي ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت لو شئت أن آتيكم بقطاف دل على إنها حكاكة وضعة ما أسألنا وضعة إذن فقول الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فكأن الشيء في العلم الأجلي موجود ولكن الإبداء هو اللي ناقص، لأنه بيقوله ومع أنه لا يوجد إلا بعد كن، حيقول المين بقى كن يبقى إذن مسائل إبدائية مش ابتدائيه فالحق سبحانه وتعالى يعرض لنا بقى إيه الحيثيات تحت الحمد يبقى الله مكلف لو ما كانش كلفنا بفعل ولا تفعل كتبقى شقاء، كان القوي يبقى بقوته. والقادر بقدرته وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل اذا حمايتنا جاءت من جاءت من التكليف من الاله كان المفروض ان الامتنان يبقى برب قبل اله لان الاله مكلف والتكليف هيقيدني شويه نقول له لا ده التكليف ده هو الخير لك لانك يجب ان تنظر لا الى تقييدك ولكن ننظر الى تقييد بقية الخلق بالنسبه لك يبقى اذا كلمة رب دي هي الالف الاول قبل من ما نتوين وهي الالف المصاحب ايضا ام قال لك ساعة الانسان ما اسبابه تضيق بي، والهموم تحط بي، والمهالك خلاص ما فيش اثنان الانسان ما شوف قال ايه فقال يوم حيفتيك الكلمة رب في دلوقتي واذا مسى الانسان ضر دعا ربه مش قال دعا الله لان الرب دي هو المتولى ايه جدول ايه وقال مش انت جبتني في الوجود مش انت اللي ربتني انت اللي تربى تعمل كده لأن الاغواب ما فيش تنتق... ما ما تغفرش عليا اه واذا مس الانسان ضر دعى رباه منيبا اليه مش كده ثم اذا حوله نعمته نفس ما كان هنا ضلال وجعل لله اندادا ليظل عنه يقول لك لا اصلا كنت ناصح وكنت مختص للمسألة يا اخويا انت كنت عمال لما ترجع الى الله و... وعملت تتقلب على يوم وتقول يا رب ما فيش لمت اه يبقى اذا كلمه الرب هي لا تزال الملاذ لنا الى الان يبقى هي من الاول في عالم الذر وهي رب الايه رب العالمين وبعدين قلنا الرحمن الرحيم تلك تنامه تستحق ايضا الايه تستحق الحمد وكلمه مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير ليه قال لك لانه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف وأراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف يبقى كنه مالك يوم الدين دي نعمه هي اللي بتعوزن الوجود ليه؟ قالك لأن لو ماهوش مالك يوم الدين كان الإنسان منه إذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة ليه قالك لان انت حركتك اذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا ولكنها قد لا تنتفع بها الا في اخرىك يبقى كل ثامرة التكليف مش حتما في الدنيا لان انت سلوكك منظم بالنسبه لغيرك فغيرك اللي انتفع بانك كويس انما انت شقيت بان غيرك مش كويس يبقى لو ما طمننيش وقال لي ده بقى ما انا مالك يوم الدين يعني ما تذكرش انها ضاعد عندي يبقى طمني ططمين ايه ططمين كامل لما نيجي ننظر الى كلمة مالك يوم الدين او مالك يوم الدين قراءتين يعني ولذلك تلاحظوا انها مكتوبة في المصحف ميم لام كاف وبعدين الكراءة اللي تقراها ملك تبقى ماشي وبعدين فيه مادة كده اللي يقراها ايه مالك ففي قرائتين. ا اذا ادرسنا سر حذف الالف هنا علشان الشكل يخدم الاسمين ان قراتها مالك الماده هي وان قراتها ملك تبقى الصوره موجوده عندك مالك لما تيجي تنظر الى المساله دي تجد ان الناس لما قالوا ايه مالك وايه ملك المالك كل واحد يبقى مالك أنا املك عبيتي املك المتاع بتاعي املك اي حاجه انما مش كل واحد ملك يبقى الملك له تصرف على المالكين يبقى ملك يبقى ايه يبقى اعلى يعني نقول له طب كويس قوي لكن هو الملك ده صحيح تصرفه اعلى على المالكين انت مالك وهذا مالك وده مالك وده مالك ودا مالك كل واحد مالك اللي عنده ايا كان اهو مالك لكن لما يجي الملك يبقى على الايه على الكل نقول له المالك يتصرف في ملك الغير ده ما يتصرفش في ملك الغير انت تعرف في المالك دي او الرئيس او حاكم الدولة او اولاه رئيس على مين رئيس على المخالف لقوانينه بس. انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوه عندي وانا مالي من يعني متى يكون رئيس عليه هم خلفه انما ما دمنش ب ولا اي حاجه خلاص الله, الله. اذا مش معنى فالذي راى ان ملك ما يدخل في حوزة تصرفه مالكين راى ان كلمه ملك ابلغ من مالك والذي راى ان مالك لا يتصرف في مال غيره بل هو جاء ليحافظ على ايه خمسه اشياء قاعد كده هنا مفتحة لأمته أو لرأيته عشان يحافظ على خمسة أشياء للناس الدين والنفس والعقل والنسل والمال مهمة الحاكم جاي يعمل ايه انه حافظ لي على دول اذا فهو بيحافظ لي على ما املك مش بيتصرف فيما املك يبقى جاي ليه جاي ليه أن يبقى يقول لك إذن هنا مالك أبلغ من مالك إنما يقول لك لكن الملك في ظاهر الأمر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين فقال لك تبقى مالك أبلغ ولذلك ربنا حيدينا يقول لك أنا تركت كلمة مالك لخلقي يبقى ده مالك وده مالك وده مالك وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء لأن دي أسباب دنيا الأسباب لكن لما نيجي في اليوم الآخر لا مالك ولا ملك لا مالك ولا ملك ولذلك قال لك ايه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ طب ماهو الأمر في كل وقت لله قال لك ده بعض أمر لخليفته في الأرض يبقى في دنيا الاسباب اللي احنا عايشين فيها ايه شيء من عنده لبعض الخلق انما في الاخره لا اذا بيطن منك على انك انبوليت بمالك او بملك يطغى فيك بحكم الاسباب والمسببات لانه مثلا يملك لك شيئا يقول اللي حيسعدك بقى في الاخر ان هو بس لوحده مالك يوم الدين او ملك يوم الدين فاطمئن الى انك انت فيه وقت حتخرج فيه من طغيان البشر او من طغيان الذين لا ياتمرون بمنهج الله واطمئن جدا على انك انت ايه ما فيش لا مالك ولا ملك باي معنى شئتها ان كانت مالك ابلغ ولا ملك ابلغ انما لمن الملك اليوم لله الواحد الايه الواحد القهار ما تيجي تقول مالك او مالك يوم الدين هنا مالك او مالك وهنا يوم والدير كلمة يوم دي العرف الشائع أو العرف الاصطلاحي أو العرف الفلكي أو العرف الجغرافي لم نعرفه عنه إن كلمة يوم بتبدأ من وقت إلى مثله في القابل يعني من شروق الشمس لشروق الشمس أو من غروب الشمس لغروب فهي تشمل ليلا وإيه ده نسميه اليوم ده يوم فلكي أو يوم إيه جغرافي إنما لما نيجي اليوم في التشريع عندنا نقوم نجده مالك يوم ويوم ظرف زمان مش ظرف زمان كل حدث له ظرف زمان يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه أي يوجد حدث أي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان مش ممكن لازم أي حدث وأي فعل يوجد في زمان وفي مكان من الممكن أن يملك المكان ظرف الزمان انما كيف يملك الزمان ما يملك الزمان ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين اي مالك امور يوم الدين لان ظرف الزمان ده ما يملك قال لك لا, ده ما يملكش عندك انما عنده هو يملكه لانه هو اللي يملك اطلاقه يقول يوم الدين اطلع يا يوم الدين يبقى اذا هو اللي ايه لا يجليها لوقتها الا هو يبقى مالك اليوم نفسه يجي امتى هو اللي, إيه؟ اللي يملكه بأنت قصة الزمان والمكان والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر لكن ده احنا بنتكلم بالله يبقى مالك اليوم يسئل مالك اموري هذا اليوم كله طب هو متى لم يكن مالكا قال لك وكم في ملكه مستخلف في ناس انفقه مما جعلكم مستخلفين فيه مديلهم حاجه انما فيهم اليوم مفيش حد هيبقى في ايده حاجه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار طب ما هو كان قبل كده لمين قال ايه عند العاقل لله لكن عند ظاهريت الناس ربنا مدي للناس تصرفات في امور الناس لكن في الاخره مفيش الا ايه الا هو كلمه يوم بقى هنا هتطلق على ال24 ساعة ولا هتطلق على مقابل الليل تطلق على ايه على مقابل الليل أم قالت شيروا فيها ليالي وأياما منين يدل على أن الليل مقابل اليوم يبقى إذن اليوم هنا معناه الايه معناه النهار اليوم معناه النهار سبع ليال وثمانية أيام يبقى فيه ليالي وفيه ايه ايام هنا في المنطق هنا ليالي وايه وايام طيب هو ملك يوم الدين ده مدام هنا الليالي والأيام يبقى اليوم هنا معناه النهار هي القيامه دي هتبقى بالنهار طبضحنا ما نعرفش هتبقى ازاي لا يلا او نهار مش كده ولا ايه طب يبقى اسمها يوم ازاي ما دام اليوم عنده مش هو ال وعشرين ساعة لان جايب مقابله النهار مش كده يبقى اليوم عنده جاي مقابله الليل يبقى اليوم عنده مقابل الايه النهار طب دحنا ما نعرفش حتيجي بالليل او بالنهار نقول له تعالى لان النهار فيه استيقاظ الحركة والناس قبل اليوم الاخر حتشملهم غيبوبة الموت يبقى لما ييجي اليوم كأنه ايه استيقاظه من الله كأنه ايه استيقاظه من الله ولانا في اليوم الاخر هنتعرف بقى للايه المجهودات والاهوال وده محلها دائما النهار ولا الليل برضو اللي النهار طيب ادي كلمة يوم لكن اذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يبقى معناها ايه ان اردت ان اليوم اليوم الجغرافي بتاعنا 24 ساعة يبقى كل 24 ساعة هو في, إيه؟ في شأن مش كده ولا ايه وان اردت برضه اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضه في شأن كل نهار هو في شأن مع ان شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا مدام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهار يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي نقوله الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها اسرار الفلك علمتني ان بتقول الارض كوره وبتلف حوالين نفسها بحركه وبتلف حوالين الايه الشمس بينشا عن لفتها حول نفسها ليلا ونهار وبينشا عن لفتها حول الشمس فصول طيب ما دامت الارض تدور يبقى قدر لي يوم كل منطقه همسك خط واحد مثلا من خطوط الطول لان هي دي اللي بت تبقى منفعله ليل ونهار مش كده ولا لا لما تجيب خط من خطوط الطول وابدا له يوم نهار مش هياخد النص طيب الخط اللي بعده يبقى بدا نهاره بعد قد ايه بعد مده طب وانت ليه هتاخد بالخط ده انت تاخد بالحركه بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل طب وهي دائرة دائما اذا ففي كل جزء من مليون لحظة من المليون من اللحظة بيبدأ نهار يبقى إذن لما نقول كل يوم هو في شأن أنت بتحكيبها كل يوم أنا ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم ايه آه كل يوم بحب يبقى إذن هو في شأن لا ينتهي لأن خروج ليل ونهار لا ينتهي أبدا كل لحظة يبدأ ايه يبدأ يوم كل لحظة يبدأ يوم كل لحظة يبدأ, كل لحظة يبدأ إذن هو في ايه هو في شأن دائما في شأن دائما مش معطل يعني لا هو في شأن دائما لأن مادام قال لك كل يوم تقول له يوم يوم من يوم الخلق جميعا ومدام يوم الخلق جميعا كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها إذن فمعنى كل يوم هو في شأن تسميه يوم الآن أي كل آن هو في شأن لأن كل آن بيبدأ إيه؟ بيبدأ يبدأ يوم يبقى اذا مما يجعل الحق يستحق الحم انه مالك يوم الدين لان دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة نقول له لا انت هتروح ما فيش حد من زملائك او من اخوانك الانس ده حيبقى له سلطان عليك يبقى ده يطمئن مين يطمئن العبد اذا من تمامه ضمان الأمن في النفس البشرية أن يعتقد الإنسان باليوم الاخر الآخر إن فاته جزاء على عمله في الدنيا من جحد الناس له سيطمئن على أن جزاءه في الآخرة لن يفوته وحين يوجد الجزاء في الآخرة يكون أربى فائدة أربى فائدة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهن لي حين أهديت له الشاه وكانت عائشه رضي الله عنها ترى رسول الله يحب لحم الكتف اللحم الرقيق ده فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاه قالت تصدقته وبقي كتفها قال كلها بقي الا كتفها كلها بقي انت بتقول اللي بقي كتف ده هو اللي راح انما اللي بقي ل لأن الكتف أخذناه لأنفسنا وغير الكتف اللي انت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الآخرة يبقى هو ذا اللي باقي كلها ذهب إلا إيه كلها باقي إلا كتف ده بيدلنا بي على إيه بيدلنا على أن الأصل الأصيل في النفس أن يكون النفع في يوم في اليوم الآخرة ايوة لان هو ده النفع اللي مش هينقطع. احنا قلنا قلنا في حلقة ان كل نعيم الدنيا مهما عمل الانسان اما ان يفوت النعيم واما ان افوت النعيم يبقى عظمة الاخرة في الجنة ان النعيم لا يفوتني وانا لا افوت النعيم يبقى اذا من الخير ان يكون نعيمي هنا او نعيمي هناك لازم يكون نعيمي هناك يبقى صدق رسول الله في كلها بكية الا ايه الا كتفة دخل واحد على بعض الصالحين فقال له أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة فماذا قال له انظروا إلى دقة الجواب شراقية الأداء قال له يا أخي إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم ميزان كل مرئ في يد نفسه لأنك تستطيع أن تغش الناس إنما تستطيع أن تغش نفسك أبو. قال لك نزالك في ايدك تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا ام من أهل الآخر قال له كيف قال له إذا دخل عليك من يعطيك صله ودخل عليك من يأخذ منك عطاء بأيهما تفرح فسكت قال إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا وان كنت تفرح بمن يأخذ منك فانت من اهل الاخره ليه لماذا قال لك لان الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون فالذي يعطيني يعمر دنياي والذي يأخذ مني يعمر اخرتي اذا فاذا كنت من اهل الاخره افرح بمن يأخذ مني اكثر ممن اكتر ممن يعطيني ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة ما بيخدش أجرة منه بيديني إيه؟ بيديني زادي إذن فكلمة مالك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد شاعت ما نعرف أننا كلنا مردودين إلى الإله كنا في الدنيا قد يرد بعضنا إلى بعض ولكننا في الآخرة لا نرد إلا لله وحده يبقى هذا أمر يطمئن على أن إيه؟ المسائل كلها ستسير كما تحب وأنت الذي تضع الأساس فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كتب تبقى قضية مشكلة لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من قضايا الركنية في الإيمان ليه ان لك لان لو ما كانش في ايمان باليوم الاخر كان يبقى القوي يأخذ بقوته ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب لان الذي لم يستقم اراح نفسه واخذ كل شهواته في الحياه والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته هؤلاء لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا بياخدوا مقلب في حياته ودكم هم اللي يبقوا ايه؟ اللي يبقوا يرتاحوا فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على ان المبتدا من الله والانتهاء الى الله اذا لا نضيع بين القوسين في غير الله ما دام القوس الاولاني من الله والقوس الثاني الى يبقى احنا بقى نتانزح ليه في وسط القوسين لا يبقى بين القوسين يجب أن يردوا إلى مين يجب أن يرد إلى الله لاحظوا هنا شيء في في اللغة شيء يسموه ضمير الغيبة الغيبة زي ما تجيب اسمه زيد حضر أو زيد قابلته يبقى دا زيد ده غيب ولا غيب ولا مش غيب غيب إلا ما أنت قابلتك مش كده أنا تكلمته يبقى ده حاضر ولا لا؟ يبقى اذا فيه كم حاجه غائب ومتكلم اللي هو انا ومخاطب اللي هو انت انا, أنا اللي بتكلم وانت اللي قدامي بتخاطب قرينتنا واضحه انما كلمه هو دي اللي هي على زيد الاسماء الظاهره من الغايب كله لما اقول ايه لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى ايه تكلم مش كده انما قال الحمد لله لان الله غيب قالنا الله غيب وقاعد يتكلم رب العالمين غيب ما مش قداني وخدناه كلها بالايه بالعقديات والعقديات كلها غيبية ففيش امر عقدي يجي في امر حسي ابدا لا يأتي امر عقدي في امر حسي ابدا هتقولوا انا أعتقد أنني جالس في مسجد الاذاعه وأقعد وفي الشعراء وفي كلب دي عقيدة دي لأنها أمر حسي ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الإثمات ولا البتاع أنا احس أحس كده ولا إيه فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب ورب العالمين ورحمن ورحيم ومالك يوم الدين خلاص كان يجب ان يكون السياق اياه نعبد كده كان يجب ان يكون السياق في الصورة ايه اياه نعبد لكن راحوا نقول السياق ده بيسموه التفات التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى ايه اه كانك استحضرت الغيب الهًا واستحضرته ربًا واستحضرته رحمانا واستحضرته رحيما واستحضرته مالك يوم الدين فبعنا امامك واخبح مخاطبا تخل الغيب الى ايه الى حضور الخطار بعد ما كان غيب بقى ايه بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه عين يقين فما تقولش اياه بقى هازل غيب لانت بقى دمت قعدت تجيب صفات الغيب كده كده كده لحد ما ايه اختمرت صفات الغيب بقى في ومبقيتش الشهود الشعوذ فقلت اياك نعبد واياك نستعين ساعه ما تشوف اياك نعبد العباره كانت تؤديها نعبدك مش كده ونستعين بك ولا ايه لكن لما تيجي تقول ايه اقابلك ما يمنعش أن تقول وأقابل فلان إنما تقول إياك أقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني يبقى مش هتقول له له أول مش كده ولا لا يبقى إذا لما تقول أقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان تبقى المقابلة مش خاصة لكن إذا قلت إياك وتقدمها أقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والإصباب يغشل يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد ليه لان لما تقول نعبدك الذهن يوم اول ميت ما يسمعها يقولك ويمكن حيعطف حد تاني لكن لما نقول اياك ونقدمها كده من اول الامر انحسمت من اول الامر انحسمت العباده لله وحده ليه أمقلك لأن العبادة دي خضوع لله بيفعل ولا ولا تفعل ولذلك جعل الصلاة دي هي العبادة وجعل السجود هو منتهى الخضوع ليه أمقلك لأن الإنسان المستقيم ده طب ده الإنسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة مستوي القامة يعني مش مش قامته كده بالأرض مستوي القام ولذلك لما يجوا يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم مبتعه وحاجة احبه يعني ايش كده يبقى مستوى القامه دي يبقى له ايه اعلى وله اسفل اعلى وهو هنا يوم يجي الخضوع ده يروح ايه اعلى ده يخليه اسفل شو الخضوع بقى؟ خضوع الخضوع المطلق فساعت ما تقول اياك نعبد ان نخضع وأقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد ليه؟ لأنه بيكور نفسه سواء القامة دي والرأس المرتفعة الشمخة دي يم عند موطئة إيه؟ عند موطئة القدم يبقى إذا كان ذلك في القالب يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريع على بعضنا وانا نزل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب لا هو عايزنا ننزل للزلالة مش قلد بس قال اب امام بعضنا عشان نفضح عبوديتنا لبعض تبقى عباد عبوديتنا يبقى ما يجيش اللي اعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه وكده هاي يقول لك تعالى كده علشان ال ال ال اللي انت بحكم اوضاع ال ال المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعن ولا يتكبر والأدنى يشوف الأعلى برضو زيه يبقى إذن السوائية في العبادة هنا سوائية في العبادة تبقى تجيني عبادة وعبادة لواحد لأن العبادة لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي بقية أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه جبريل أن يقول بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين إذن فهي من مقول جبريل لرسول الله وليست كلمة من القرآن وكلمة آمين تعني استجب يا الله فيما دعوناك به من قولنا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة والدعاء بقولنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء بمطلوب وآمين دعاء بتحقيق المطلوب لا بزيادة على المطلوب وكلمة آمين اختلف العلماء فيها هي عربية أم غير عربية ويعنون بذلك اصاله وجودها والذين يقولون إنها غير عربية أي أنها منقولة من لغات أخرى يأتي قوم ليقولوا وكيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي ولهؤلاء نقول إن ورود كلمة من الكلمات ليست في أصلها عربية في القرآن الكريم لا ينفي أن القرآن كله عربي لأن معنى أنه عربي أنه إذا خوطب به العرب فهموه فهب أن ألفاظا دخلت في لغة العرب من لغات أخرى قبل أن ينزل القرآن ثم دارت بها الأنسن ولاكتها اساليب البيان عند الناس فأصبح الذين يسمعونها بعد الدخول الأول أو بعد وافدتها الأولى يسمعونها على انها عربيه فحين ياتي القران بما دار على الالسنه والفته الاذان يقال انه عربي فليس المراد بالعربي اي المولد العربي لا انما المراد ان القران نزل بهذا اللفظ وهذا اللفظ له شيوع على السنه العرب لا يقل شيوعا عن اي لفظ اخر وما دام اللفظ قد شاع في الالسنه قولا وعلى الاذان استماعا فان الاجيال التي تستقبله بعد ذلك لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي ميلادها عربي لانه اصبح الاستعمال عربيا فمعنى ذلك ان القرآن لم ينشئ كلمة جديدة في العربية من غير العربية ولكنه جاء بكلمات هي في الميلاد غير عربية ولكن ساعة نزول القرآن كانت شائعة شيوع اللفظ العربي فلم تختلف ابدا وما هي اللغة اللغة عبارة عن الفاظ يصطلح على معانيها بحيث اذا اطلق اللفظ فهم المعنى فامين كانت مستعمله بمعنى استجب وبمعنى استجب يسمونها عندنا في اللغه ليست فعلا استجب فعل ولكن امين ليست فعلا وانما هي اسم يدل على الفعل لاننا سنضطر الى اننا تتكلم في بعض التقعيد بصوره ميسره مبسطه اللغه التي نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف فما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف الثلاثه كل واحد منها كلمه فالاسم كلمه والفعل كلمه والحرف كلمه هذه الكلمه لها معنى في ذاتها انما هذا المعنى أهو مستقل بالفهم ام غير مستقل بالفهم اذا قلت محمد فهمت الشخص الذي سمي بهذا الاسم فصار له معنى مستقل بالفهم واذا قلت كتب كلمه ايضا لها معنى وهي تجميع الحروف لتقرا على هيئه كذا يبقى برضو كتب كلمه لها معنى مستقل بالفهم وكلمه في برضو كلمه لها معنى ومستقل بالفهم لانها تدل على شيء في شيء لكن ايه اللي في ايه ما نعرفش تبقى دلت على معنى وهو الظرفيه انما مش مستقل بالفهم لازم تقول لي ايه في ايه تقول لي الماء في الكوب لكن محمد دلت على معنى مستقل بالفهم وكتب دلت على معنى مستقل بالفهم وفي دلت على معنى فقط وهو الظرفيه وعلى الاستعلاء انما ايه على ايه ما نعرفش يبقى اذا معنى غير مستقل بالفهم بل يحتاج الى شيء وهو ان نقول الماء في الكوب او محمد على الفرس اذا فالكلمات الثلاثه لها معاني بس مره مستقله بالفهم ومره مش مستقله بالفهم الغير مستقل بالفهم بنسميه حرف نعزله متعلق نعزله متعلق كتب بالقلم ب نقول, نقول كتب بالقلم او تصدق بدرهم يبقى لازم البه ما يظهرش معناها الا بضميمه شيء فمعناها غير مستقل بالفهم الا بضميمه شيء اخر لكن محمد وكتب لها معنى مستقل بالفهم طب اللي له معنى مستقل بالفهم طلع اسم اسمه فعه نقول له تعالى الزمن جزء من ماذا هل الزمن جزء من محمد ولا من كتبه ان اللي عايز زمن كتبه هي اللي عايز زمن انما محمد الاسم مش عايز زمن يبقى اذا الاسم هو ايه بقى دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزء منه وكتبه دل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه والحرف دل على معنى غير مستقل بالفهم كلام طيب اوي قال علامه الفعل ايه قال تعرف ان ده فعل ازاي قالك انك تسند اليه تاء الفعل كتب تو انما بقولش محمد تو لا أو كتبت او كتبت او كتبتي فإذا رأيت شيئا يدل على فعل يعني حدث الزمن جزء منه ولكنه لا يقبل العلامة لا تقل عليه فعل بل قل هو اسم على فعل امين من هذا النوع ليست فعل بل لكن معناها إيه أنها اسم بس مدلوله فعل مدلوله إيه استجب وليه لم نقل انها فعل لانها لا تقبل علامه الفعل فلا تاتي فيها لا تاء الفاعل ولا تاء التانيث ولا, ولا امن يبقى ده اسمه اسم فعل يبقى الكلمات هتبقى كام اسم وفعل وحرف وخالفه اللي هي هنسميها اسم ايه انت بتستعمل اسم الفعل ده كتير ساعه ما تقول اه معناها ايه اسم ولا فعل ولا ايه هم قال لك لا هي اسم لفعل اتوجع ساعه ما تسمع الكلمه دي تقول ايه اتو اتوجه تبقى اسم فعل ايه فعل مضارع طب ساعتها تقول له اسم فعل معنى اتبجر يجي يقول لك الشيء الفلاني تقول له هي اسم فعل ماضي يعني بعد بعيد ان يكون ذلك بعد ان يكون ذلك يبقى ده اسمه اسم فعل امين اسم فعل امر يبقى اسم يدل على فعل مره يكون ماضي مره يكون مضارع مره يكون ايه مره يكون امر فامين اسم يدل على فعل هو ايه استجب يبقى ده فعل ايه فعل امر حين نقول امين استجب مره تقولها وانت القارئ ومره تقولها وانت السامع ساعة, ساعه تقرا الفاتحه انت بتقول برضه ايه امين, امين يعني انا دعوت يا رب ولا تقتصر على الدعاء بل تدعو ان يجاب الدعاء ايضا يبقى في امين انت بعثت في اهدنه بتقول انا نظرا لشده تعلقي بالمرغوب في الهدايا فانا لا اكتفي يا رب من انني اقول اهدنا ولكني اطلب منك يا رب ان تجيب اهدنا هذه يبقى في طلبين طلب خاص بهدينا وطلب بان يجيب الله دعاءك في قولك اهدنا لا تكرر هذا الطلب إلا إذا كان المطلوب يهمك جيدا هذا إذا كنت تقرأ وإذا كنت تسمع فكأنك قلت استجب يا ربي لهدنا التي قالها القائل واستمعت لها فحين تقول آمين تكون أحد الداعيين لأن المؤمن أحد الداعيين دام أنت دعيت وأنا قلت آمين بأنا شريك لك في الدعاء ولذلك القرآن حين عرض لهذه القضية عشان المؤمن وداعي أن سيدنا موسى عليه السلام لما دعا أن يطمس الله علىكم فرعون ويهلكم وإلى آخره ماذا قال الله لموسى حين دعا ربنا اطمس وقت قد اجيبت دعوتك ولا قد اجيبت دعوتكما فبالداعكا موسى ودعوتكما يبقى موسى وهروه طب كيف مع ان الذي دعى ميل دعى موسى يبقى ان اقول له ان موسى دعى وحين دعى موسى امن هارون فحين امن هارون كان مشاركا في الدعاء فلما اراد الله ان يبشرهما باجابة الدعوة لم يقل قد اجيبت دعوتك يا موسى ولكن قال قد اجيبت دعوتكما هنا يجب ان نلحظ ان قول الله الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب جاء بالصفة العامة لله وهي الربوبيه التي تقتضي الإيجاد من عدم والإمداد من عدم والهداية بالقيم أنك عايز تربي هل تربي ولدك فقط بأن تطعمه وأن تسكيه وأن تسكنه وأن تلبسه ولا برضو تديه للقيم ايضا ده الاهم من كل هذا ان تعطيه القيم يبقى لا يكون ربا حقيقيا الا اذا امد المادة وامد القيم كلمة رب العالمين تفيد انه مرب ومدام مربي يبقى يشمل كل هذه الايه ثم فصل الله ذلك فخص الامر المادي بهلال بعض الصور وخص الامر القيمية باختصاص بعض الصور فمثلا قال في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور كلام مادي كله يبقى امتنان بالنعمة المادية التي تقيم مادية الإنسان في الكون وبعد ذلك يأتي في سورة الكاف ويجيب القيم لوحده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجه يبقى إذن في سورة الأنعام مسك النحل إيه مادية في الكون في صورة الكهف يمسك النحل ايه قيامية وبعد ذلك يأتي في صورة مثلا فضل. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاء للملائكة رسلا ويجيب المدبرات اللي هي العالم برضه لنا، ودول تشمل الاثنين وبعد ذلك يأتي في صورة السماوات الحمد لله الذي له ما في السماوات قد يكون خلق السماوات والارض وخلق الظلمات والنور وانزل الكتاب وفطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسول الأبي أجنى ثم تقل عن كونه قال لك الحمد لله الذي ما في السماوات المرض لسه مش خلقه مشردوا منه لا لسه بتوعه يجمع كل ذلك الحمد لله رب العالمين إذن فخمس صور هذه الصور كلها استهلت بالحمد لله لماذا؟ للقيم مرة وللمادية مرة وللجامع بين القيم وبين المادي الحق سبحانه وتعالى حين يمتن علينا بهذه النعم يقول لنا ان النعم دي لن تدوم لك ولن تدوم لها خلاص ويبقى لما بتحمد حيبقى الحمد على قدي إما الحمد الحقيقي بقى اللي قال لك آه قال بقى هناك لما تشوف بقى ما أعد لك في الآخرة من لقاء ربك ومن نعيم تقول <تصفيق> الحمد لله الذي صدقنا وعده وهنا يكون الحمد لله حمدا لا نهايه للانعام فيه وان كان في الاول هناك حمد فيه نهاية للانعام وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وشف واورثنا الارض نتبوء من الجنات حيث ادي النعمه بقى اللي ايه يبقى اذا استهل الامر بالحمد على نعم قد تفوتك او قد تفوتها وختم الامر بالحمد لنعم لا تفوتك ولا تفوتها واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين هنا يجب ان ناخذ بعض الخطرات حول التسميه التي استهلت بها الفاتحه وحول الحمد لله التي استهلت بها فاتحة الكتاب لنقول ان على ان يسمر هذا الفتح ويصوره يصوره يعني يشور يصور الكنز زي ما بتفور الارض تخرج ايه خيرته فاذا كان الحق قد امرنا ان نبتدا كل عمل لنا بال بقولنا بسم الله فيجب ان نسمر هذا الامر نسمره يعني نزوج نزود فيه فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند اول كل عمل خلاص ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسميع نقول وبسم الله على كل عمل لم ابداه ببسم الله يبقى اسمه بسم الله قضاء تقضي اللي عليك خلاص وبسم الله عن كل عامل نسي ان يقول عند عمله بسم الله تبقى اديت عن نفسك في الحال وأديت عن نفسك في الماضي وحملت عن أخيك الساهي عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه وإذا كان ذلك في بسم الله فيجب أيضا أن نأخذ في الحمد لله الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عملك وفيه نعم كانت ثمرة عملك فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا طوب وإذا كان بعملك فاحمد الله على أن العمل قد أتى بهذه الثمرة وقل الحمد لله خلاص والحمد لله عن ايه؟ برضو زي ما قلنا هناك زي ما قلنا في البكملل هنقول في كل عمل ايه؟ فما نقول الحمد لله خلاص؟ والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله خلاص؟ والحمد لله عن كل منعم عليه نسي ان يقول الحمد لله وبذلك نقول قد أخذنا بركات فاتحة الكتاب بأسرها الحمد <تصفيق> لله عليك الله